لا ن م و م ب ك ا ب ل ي ة عوي ا ل ه و ا هاوا لتو ريش دايموند بنكتبون. لا ت ق و ل و د الكتابة. ك ا ن س ل ي ش خ ل ي ك ا إين هنا للشكل؟ ع ن ن السؤال ده ل ا ج ن د ي لو سألك إيش؟ هنشمر و ن ك ت ب ل ا ن كل ب ط ا ط ة خليكم عارفون. طبعًا ه ا حاسسك وهذا خلا مهمة ج د ا ل ا ن بعضكم ي ت ا ل م 100% ل ا ن لازم يجلك سؤال لبرتام امتحانه و ط ب ع ا مدام لبر تتكلم عن جونز ومدام تتكلم عن جونز تتكلم عن ه ا و ت و ر ي ت ش ا ل ج و ن ت ا ن ا كيت ه ا ن ا كيت جونز مشكلة في جونز ت ي ب ا ى ل ا ن خذنا جونز ب ل ك د ه في كل م ا د ة راتناك كلية خذنا جونز يعني لو ت ك ر من سنة أولى يعني خ ن ا جونز حوالي 20 مرة وكل مرة ن خ د ه ا وننتها ن خ د ه ا و ن ن ه ا ل ن ا ر ب ع ي ن نخدها وبنبدأش ا ط ل ا ق ه ا على فكرة ج و ن ز تكيّف كلا لما ك ت ي ر ف ي ا كل ي م ت ح ن و م على ا ل ط ا ش ة ه ي م ع ي واحد م ع ر ض ا ن ه و ا ل ذ ا ك ش م و ض و ع كتجي كلا تاني لو قلتم عرفش ت ا خ ذ صفر يعني الجونز ما ينفعش يمدك الطراشة ولا ص ف وما ت ن ا ش على ا ج و ن ز ب و ل ه ا ولا ا ن ت خدتها كل ما ت ع ب د كده أنا ت ك ل م ا ل ا ر د ا عن الجونز و ت ك ي ّ ا عادي معاها أول حاجة تكليش ع ل ا ل ج و ن يعني إيه ط ف ر ة يعني ك ي ّ ف كلا عن ل ش ة كده جميل صفرة يعني كلمة ج و ن د س يعني ط ب ع ا ج و ن د س الديفنيشن ن ا م ش أيه ل ا ن ي م ع ت ق د ش ا ن دي و ا ح د ع ا د في العادة نعرفش ا ن كلمة ج و ن د س يعني يلوش ب ا ل ك ا ل ر ي ش ن وفي وفي ك ل ج و م ي و ك س م ن د ر ي ن و ه م ح ج ا طبعاً ل س ك ل ي ر ة ليه دي يحصل ك د ه عشان البيلروبين بيعمل البيلروبين المفروض النورمال كم المفروض النورمال إنه عادي من واحد ل ى خممس صح ن ا خ م م نقول لك ل م ا ي أو واحد ونص اثنين ب ر ض مش ع م ج و ن ز ز هاي بالبيلروبين ع ا ي لكن مش هنوصل لدرجة بنوي صفر ي ع ن كلمة ج و ن د س يعني ب ا ل ك ي ر ة والمينوكس ميدرين و ا ل ج ف عشان يطفر ت ع ا ل بروبين يلا لحد ما يوصل لفين و ص أو ثلاثة. يبعيداً كم من جونز ه ي ا ل و وش بسترا ريشا وفيسكوني و م ي و ك س من برين وسكيليرا ب ي و ت و إ ل ي ف ي ش ن وبروبين أضاف كم أ ض ا ب ثلاثة م ل ي ب ر ا شوف أبغى م ن كل الكلام ده لأن ما أعتقد إن كل الكلام ده معروف و ت ع ا نبدأ ك ت ي ة من الأول. مشكلة جونز إحنا خ ب ن ا عن كده مليون مرة ونتيجة مليون مرة ليه؟ لأنه و مرة بدأنا العملية من البداية أول. أنا ب د معكم البداية أ و يعني إيه البداية أ و ي يعني هبدأ ب ا ل م ق ا م ة المقامدة دي اللي هي قصة حياة البني روبن. أنا هقولها كمرة. كم هقول قصة حياة البني روبن ثلاث مرات. كمرة كم ثلاث مرات. وكون مرة بنفس القوة وبنفس يعني ش ك ر و ز يعني ك ل مرة هقولها وتعيني بقولها الأول مرة. ل ا ن ت ر و ا ج ت ا ل م ق د م د ة دي و ي ت جدا. ع م ر في ح ي ا ت ك ما تنسى أي. عمرة بحياتك ما تنسى جونس. معايا رجع معايا. المقامدة دي أكتر يا جماعة. و ق ل ا ثلاث مرات. ولو حد مش عايمه هقولها أربع مرات وخمس مرات. ولو ن ي ا ن ا ل أ ح ما فيني إ ش بعد أول مرة ما ليش ف أ غ ب ا ن ي ل ن أولها التفصيل اول أ و ف ر د ك ا المرة ا ل كنت ي حياتي بالروبن المرة الأولى بالروبن بيطلع مني بيطلع الدم وعشان أكون أ ق ر ضغطة هو بيطلع بالتحديد من ا ل أ ر ض ي ي ج وعشان أكون أقصر ض ق ة هو بيطلع بالتحديد من ا ل ه ي م ر و ب ي ن اللي و ا ل أ ر ب ي ي وعشان أكون أ ك ث ر ض ق هو بيطلع بالتحديد من ا ل ه ي ن ت ع ف ي ن يحصل في نورس بالاربتيز يوم ي م ن و ب س أو بالتحديد ا ل ي م يوم يطلع ب ي طبعا بالروبي هذا بالروبي لأنه ماشي في الدم يوم نسميه هيم بالروبي أنا ما نسميه بالروبي ولا س م ا ة دي أنا جدنا ا ل ا س م الأهم اللي هو ن س ه ط ا ع د ل و ق ت حال إذا هو ن م ا م ر ط ش إذا هنسمي أن ك ن ج و ج ي ت بالروبي هو ر ا ع ي ا د ة تراكم إذا بالروبي ت ا ب ع ا ي ه ن كنجوبيت بالروبي هذا أن كنجوبيت بالروبي يمتاز بكلمتين والكلمتين ا ل و م ب ا ل ع ر ب ي مش ب ا ل ن ج ي ن ي ع ن ي ا ل س و م ب ا ل ع ر ب ي ا ل ح ا ج ا ل و ل ى ح ا ا ل ر و ب ي ن يمتاز الحجم كبير حجم كبير ص مش حد عاد يكلمه والحاجة الثانية يمتاز هذا بالروبين أنه لا يذوب في الماء إ ث ن ي كلمتين ب ا ل ع ر ب ي واحد حجم كبير اثنين لا يذوب في الماء إذا هو يمشي في الدم و حجم كبير ولا يذوب في الماء يفضل ي ش ي في الدم ي ش ي في الدم حد عارف يكلمه لا ط ب ع ا ليه؟ لأن حجمه كبير. مين اللي وظفته ي ا ن ه هو يخرب الحاجات دي والكائنات ا ل ض ر ه ا و الكائنات الغريبة؟ مين العضو المسؤول عن ا ن ه هو ي ط ل ا ه ب برب جسم؟ الكيتني والكبد صح هنا غ ل ط ا ن الكيتني و ا ل ل ف ر المهم هو ع ذ ا ا ي ل ي في ا ل ج ر ث ا ل ا و ل ي ومعطى على الكيتني. ثم الكيتني تحاول تخربه. ط ب ع ا هو حجمه كبير أول. تحاول تخرب برة جسم. ما تعرفش. ا و ل ا لأنه حجمه كبير. و ك ي ت ي تحاول ت ن ز ل ه في الجورن وتخنق منه. ما تعرفش لأنه لا يذوب في الماء. ثم تبعه مين؟ باللبر. يا لبر الحامي، في ح ج ا كده في ك ا ِ ن غريب قوي كبير قوي في الحجم وما ب د ه ش في ا ل م ا ه اسمه أنكون زوجة بن ر و ب ن أنا مش عاد بخلقه برا. يا لبر اتفرج، يوم لبر ي و ن ع ن ى م ا ل ي ط م ت نزلهم ده، ي و ل و ا لا ما د ر ش ن ا ن ز ل ه لي، لأنه لا ي ذ ف في الماء. ف ا ن ي ا لبر ا ت ص ر ج لما يجي ل ك فنوم بن ر و ب ن يوم ي ل ب س ا ل ك ا م ب ح ج م ا يوقف ا ل ل ب ر ا ل ل ف ر ي ع م ل م ع ح ر ك ج ذ ا ي ة ج د ا ا أول ملاذ بن رودن ط ب ع ا حجمه كبير، طمث ع ش بشكل م ع ي ف ا ل أول ي ح و ي غ ر ي ب ي غ ر ي عن طريق بروتينات لنا كذا الكتف والجنبودة الجبر اسمحنا واي ا ن ز ن ت ي ج الكتف. س ب ق ما ن ق ا ن ا دي. المهم هو بيحاول ا ن ه هو ي ا خ د البلوروبين ج و ه الكتف. يبقى ا و ل خطوة الجبر بيعملها هي ا ل ط ر ض ي ة ي ا خ د البلوروبين عشان يحاول يدخل مطير. في فيأخذ ا ل ا ن ق ل ي س د ا ل ب ل و ر و ب ي ن ي د خ الجبر ا و ل خطوة الجبر ع م ل ه ا هي ا ي ه ا ل ا ر ط ي ه وبعد ك د ه بيعمله ل كل ش ي و ب ي ش ن يخليه عضب. إذا الثاني نقطة بيحاملوا هي ه o n j u g a t i o n إذا يحولوا من أن c o n j u g و ج ي ت ا ل ر و ب ي ن العيب conjugate بالروبين. و ه ذ ن conjugate بالروبين و يمتاز بكلمتين و ض د د قوم بالعربي رقم واحد الحجم صغير رقم اثنين بأنه يذوب في الماء. فلو افترضنا جدار أن هذا ا ل n j ج g a t e بالروبين و رجع ت ا ن البلاط هيعمل إذا هينزل في الكلية و ع ل ى ف ك ر ا بالمناسبة و ر و ن ه غامض يعني لو افترضنا جدار أن ي م ك ن و ع م ن أنواع ا ل ج م و ه ي عندك و ن ج و g ي ت البروبي إذا هذا ك ن ج و g ي ت البروبي ه ي ن ل فين هيند فكيني في لأنه يزوج في الماء وبنطلعه توا لون غ ل ي إذا م يزدان لون اللي لون ا ل ي و ر ي المهم يبدأ ت غ ي ي العادي جد ص ا ل ع ت د عن ك ن ج ي ت البروبي ن يا رأيي بذكر يا لا ل ا ن حجم كبير ولا زوج في الماء مين اللي صار معانا ا ل ل ب ر ا ل ل ب ر أول حاجة ا و ل خطوة يعملها اللبب يعمله عن كنjugيت البروبي ثلاث حاجات أول حاجة يعمل أبطين وبعد كده يعمل ا ل كونجوجيشا ح و ل ه إلى كونجوجيت بنروبي و ط ب ع ا بعد كذا كانت خ خضر ط و ب أهم خطوة بعد ما حولناه إلى حد م ض غ ي ر و ي د و ل الماء خلاص ا ل ن ف ر عمل عليه زيادة يوم يعمل إيه بقى؟ ينزله في تكريشة عشان ينزل بين ينزل مع ل ض ا ي ر ويوصل ل ل ى ن ي ده معياً مش م ع ي ا إذا نزل ت ق ا ا ي س كونجوجيت ا ل بنروبي هينزل ت ض ا ر ي ل ه ي لا ت س ي ن في الهندست في ا ل ا ن د س ت يلاينين يستنيه يلاينيبك س ر ي ا ن ي ا عشان يتسوي على نار هادية ث م س ك ا ل ك ن ج و ج ي ت بنروبي ذا ب ت س و على نار ح د ي تحوله إلى استركو بايلونوجين تحوله إلى إيه استركو ب ا ي ل و ن و ج ن و لما توصل لاستركو ب ا ي ل و ن و ج ن لازم كلنا نواصيها و ا ن ت بتذكر ا ل ن ر ض ا و لما توصل لاستركو ب ا ي ل و ن و ج ن لازم كلنا نقوم ي ه ن و ا ي ن و ا ي ل ن هنا لما توصل لاستركو ب ا ي ل و ن و ج ن هنا في قص توي هنا في مفترق طرق مفترق طرق إزاي ح ن ا قدمنا ثلاث خيارات لما توصل لستركوبايونوجين من الخيارات ا ل م ت ا ح ه ة لستركوبايونوجين ا و ا ي مصير بده ت ا ع يتركوبايونوجين عندنا كم مصير؟ ثلاث خيارات ا و ثلاث مصادر. المصير ا ل ا و ل اللي نقول إنهم بيقولوا على في النظرة في ا ل ا ن ت ف ل ن زي ما أنا و ا خ ر ج ب ك ر ا ن ت ي بدل ما هذا ليش؟ و م ض م ن م ش ي إلى يحصل في الجسد؟ م ه عشان ك د ه يظهر في الانتفلز ن و من بكتيريا تشتغل ع ل ي ه الزيادة وتحوله لعيد. استركوبايونج. ب ع د ي التالت اللي ر ك و ب ا ي و ن و ج ي ن على تحول إلى عيد. ا ل س ر ك و ب ا ي ن و ث ا ا ل س ي ر ك و ب ا ي و ن ي ن هو هذا ل ل ي ي ن ه ا ل ب ر ا و ن ي ا ل س ت و ك المهم ذاك ل ك ل ا ل ت ي ن ي ا م حركة في منتهى غريب ويا ا م ح ر ك غريبة ت ح ث ان ا ل س ي ر ك و ب ا ي ل ن من ق ر الضرب ا ل خ ف ي على هذا هذا ا ل ا ن هو ل جاي من الجذب يقولك اهوتل ا ل س ي ر ك و ب ا ي ل و ن ي و م رجع كان يذبل يوم يذبل يجي ن ز ل ت ي ن يوم رجعتين يوم يذبل ينزلتين حركة في منتهى غ ي ب في منتهى غ ر ي الحركة دي كمان انتيره ي ب ا ت ي س ل ف و ي ش ن انتيره ب ا ت ي ا ن i o و ا ت ت ر ل ي ش ة انتيرو جاي من ا ل ن ت س ب ن وذات جاي من اللفار مع دائرة م ف ر ف ة ب ن ي وبين بالن ا ل ت ن و ا ل ل ف ر يبقى ن ن ا ا ل م ص ر ا ل ي ا ل م ص ا ر الثالث و ا ل خ ي ر ا ل م ا ر الثالث في ر ح ل مين ب ع د ي ر ح ل كيدني. و م ا يوصل لكيدني، ا ل ل ستركوا بيونوجين. لما توصل لكيدني، ت ل لفين تنزل في ا ل ي و ر وهي نزل في اليورو ما تمهش يستركوا بيونوجين. معناها هي هي. لكن س م ه ا إ ي يورو ب ي و و ج ن ثاني د ي قصة حياة البلورات ولكن العادة تعرفوا أن اليوربيلونج و ا ل كلمة دي ب ا ل عربي ليس له لون يعني شفاف يعني لا يس له لون أنا ما أقدر أشرح أنواع ا ل ي و ر و ب د كمان شوية وقولك إن في نوع بيزود اليوربيلونج و أو مايلا ي ب ق ى لون اليور هي ه ك ل ما تغيرش لأن اليوربيلونج و ل ي س ر أ و ي ليست له دون هذه هي المقدمة مرة أولى واتفقنا ن ا ا نقولها كمرة م ثلاث مرات وكل مرة أقولها وكأني أقولها الأول مرة لأن إ ن ت لو س ه م ت النقطة دي فريت خلاص ي بجول ق ى ب ا ل خ ر فأقولها داني بنفس الطريقة وبنفس المنهج والنقطة د خلاص قصة حياة في اللروبي ع ا ر ف ي يا جماعة في اللروبي ما تماخدم وبالتحديد عشان نكون أكثر دقة تطلع من ردي في، وبالتحديد عشان ك و ن ا ك ث ر دقة تطلع من الروبي، وبالتحديد عشان ا ك و ن أكثر د ق تطلع من ميجا ي هذا بالروبي ن ه لسه مورود، لسه ما ب ش ي ف ن م ي ن ك م جوديت بالروبي، يمتن بكل ك ل م كن تين، هذا ك و ن ه ن ر ونر ونر ر و ل ولاحظ كمهم ا م مرون. ت ص د ا ل م ي ر الكل ما ل ق و ل عنه حجم كبير. والكلمة الثانية أنه لا يزوف ي الماء. وبالتالي ي ص ي ا لطح فيضار ي ك ل م ه لا ط ب ع ا كل خايف منه ل ن ع حجمه كبير. ا ل ك ل ي ا تقدر تيجي ت ك ل م ه تيجي ت ن ز ل ه في الورن ما تقدرش. لأنه لا يزوف في الماء. أنا أنا أنا ما عن ا ل ل ر م اللبم. نعدي كلامي ك ت ب لا أنا ع ا ً ف ي ه ا و س ن ه ي كده ما تقدرش تنزلوا ع ل ل م اللبم يمشي ا ل ل و ب ي ن كم خطوة؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى ع ي والخطوة الثانية ي ا خ د جوجل خلاص ذكره بين المراة ومرعبنا هو الجذع وبنعمله ا ي ه ك و ن ج و ج ي ش ن عشان يتحول ا ل ى كونجوجيت ي البروبين هذا الكونجوجيت ي البروبين حجم ه صغير و ا ي ه كمان يذوب في الماء عشان ك د ه لو ا ف ت ر ض ن ا ج د ل ا ا ن ه رجع الدماغ عايم ه ينتف الكلية وعلى فكرة و ن ه غامض يعني لو أمراض في ا م ر ا ض ب ز و د الكونجوجيت ي البروبين في الدم هتلاقي يورم ب ت ا ع ع ي ا ن ا ي ه غالي شوي. المهم ينزل في ا ب ن ج و ك ي ت ا ل ر و ب ي ي ن ز ا ل ط ب ا ي ر عشان يوصل لل i ن t س s t i n وعما يوصل لل i ن t س s t البكتيريا تشتغل ع ل ي ه عشان تحوله ل ع ي ه ا ل س ي ر ك و ب ا ي و ج ي ن ولما ا ن ت توصف وذاكرة في ا ل س ي ر ك و ب ا ي و ج ي ن لازم ت و م ي ه وعيب و ق ي ب و ت ل ا ق ي ق د ا م ك كم ا طريق؟ ثلاث طرق. تمت للسيركوبايولينج ي ن ينزل ع ل ي ة ا ل س ي ر ك و ب ي ل ي ن و ا ل ث ل ت الثاني ي ل ت ج ثلاث رابر و ي ت ح و ل ل ع ي ه حركة في ه ينتج و ه ب ا ت س الكوليشا. والثالث الثالث. ا ر و ح ت الثاني عشان ينزل عليه دي يورو بايرونج والكمة المهمة ا ن ا ل يورو بايرونج لا يترهون د هذه المرة الثانية ا و أنها مرة ثالثة ولا ثانية أ ب ق ى الثاية عشان تبقى ح ط ة مميزة و ي ل و ص ل و ن ه ا بعشر م ر ا ل ما ه هي دي ق ط ة حياة نبع د ابن ل ا ر و م القول ح د ي م ا مهزوز فيها. ا ص ل ا ن كنا مهزوز ب ق ا ت ا خ ذ الحصة. ه ت ف ض ل ت ا ك ر ه ا النهاردة، لكن زي ج ل ف ك ر ة في ا ل ك ر ل جاي ما خدتها في ل ك د ر مش يوم مرة وستة. ت ح د د مهزوز في ا ل م ق ب ل ة دي. حد حاصل ن العملية مش ا ب ت في الملف. مش حد حاصل ج ر ب ت و ر ا ن العملية ا ب ت في الملف. حد يدور. فحس إن العملية تاني عشان د و ر وما ع ل ي م ك ل ي ف ي أنكم ت و ج ا للورم و ق ع ي على ر أ ينزل في ا ل ك ل ي ا ومرح النبر. ا ل ب ر يعمل ثلاث خطوات. أ ط ي ه وكم ج و ج ي ت ش ن وبعدين ينزله في ا ل ن س ج إذا ترك الإنسان فيه بكتيريا، ب تشتغل عليه عشان تحوله لاي، تركوا بيلونيشن، وما تغصل ل ن تركوا بيلونيشن، ثم واحد، لأنه ق د ا م ن ا كم ا خيار ثلاثة، خيار الأول إنه و ي ح د حول لتركوا بيلونيشن، الخيار الثاني إنه و يروح ل ل ذ ب ح حركة ما ه ا ش لازمة، يعندكوا في بكتيريا، ش الخيار الثالث إنه يروح ينزل في ن بقى ب يروح في الكليا، فكر ا إن إنه هو لما يروح في الكليا ز ي زمان، كان ز ي زمان الكليه متضرش كمله حاجة، ميكن ه الوقت الكليه تقدر تعمله ا ن ه الضحايا ي د و ف الماء ينزل على أي ه ي ر و بايونوجن الكل من اللي بدنا ت ر ف ه أن ا ل ي و ر و بايونوجن ليس رملي ليس رملي لماذا إ ن ا ر ي بعض؟ في أنواع ا ل ج و ن عم ب ن ا ف ي ه ثلاث أنواع من الجونس. نعمل نرسم الرسمة وبعدين نشوف الأنواع ه ي هذه درات ي ش ر ا ل ه و ا و ه ذ الليبراتوم، و ه ذ كيدنياين، و ه ذ ا ل ر س س م عندنا في كل نوع ب ع د عندنا فيه ثلاث أنواع. بطبعاً هذي ل ث ل ا ث أنواع, أنواع معاة اللي ن ك و لتعدين اللي ن مشحني. يعني م ع ن ا ن ا ن ت و ا لسه عادين في الحصة يبنتوا شامين. يعني لو كنت ص ا م ي ن كنت ق ن ت ك ن ك م لأن وين ا ق و ل ي إحنا ب د ا ما فهمنا المقدمة كل العبور مرة هاجي أشيلك السكة هنا، ومرة ا ق و ل ك ا ل ع ب ر ي ي ب ت ر ف ر في الجيزة، ومرة أقولك الليبر تع ب ع ا ً ط ب ع ا لو ت ه م ي ن ا ل ض ص ة كل الكلام ده راضي ع ل ي ل صناعة. إن ا ن ت و ا لسه عادين يبنتوا شامين. لما ف ك ن ت ا ش ي لأن خلاص ا ن ا مش ع ق و ل ا ي ك م ة جديدة هي خمس ز ا ئ ا و ا ل ح ص ا و أ ل ك ا ت ي كلام ال ا ل ق ي يكون دي. ن م ا دلوقتي ما فيش ولا كلمة. جديدة. فنبدأ على ص و ر ما ش و فأنت ا و ل نوع نوع ا و ل هيموبيت ج و ن د ل هذول هيموبيت جوندز من ا س م ه ا واضح ا ن هي جاي من نتيجة ا ن في هيمونس ف ر أ ي نتيجة ا س ت م ر ا ل هيمونس زيادة معنا كده ا ن في ا ن ف و ن ج و ك ي ل بلروبيين إذا قبل ما ن ت ك ل م الخاص وقبل ما جت تتكلم عن ه ي م و ل ي ت جوندز ب ن ا ك أ ن ف و جوكيت بلروبي م ي و ب ل ن ف و ن جوكيت بلروبي م ا ل و سؤال ا ن ا عايز ق و ل ك م س م ا م إنتو س ل ا ل ل الورق سألوا ل ل ه س ب ح ا ن و ت ا ل ن ك م ج م ا ع ا و ي ن ن ت ص ف ا ت ا أنا ب ي ت ل ى ماكينة دارس. يعني إ ا ل فكرة ا ن ا يدني يليته ا م كثير أو على غير ا ل ك ا المهم ا ل د ي ة ي ي اللي هي في هي مورسيز. طبعا ه مورسيز ا ن ا خ د ه ا في ا ل أ ر ا ي ة يعني لا يتنبض. ب د أ م ا نبي ت ر ا ف ش ر كل مية عشرين يوم. ت ر ش ر كل خ م س ش ر يوم كل ث ل ا ي ن يوم. المهم بيطلع عنكم جوبيت بالروبي كثير. هذا ع ن ك ن جوبيت ب ل ر و ب ي كثير أوي. ه ي ا ل ي ل ي في الدم. ه ي د ر ي ن ت في الكليا. لا ما ي ن ز ش المهم الليبر الليبر كويس الليبر نورمال وبالتاليه يعمله ا ي ه هيعمل ا ل ب ر ط خلاص ط ب ع ا ً ق ي ا ل ج و ج ي ت ا ل ر و ب عادي بس الطعقي ت ع ا ل ل ي ر هيبقى برضو عايش إذا يكون ج و ج ي ت بالروبن هيعمل يكون ج و ج ي ت بالروبن هو ل ي ب ر ك ي ر بس الثقة ي ب الثقة ثقة بس كل ج و ج ي ت بالروبن ده ي ن ذ ا في يوصل للإنترست ج و ج ي ت بالروبن كثير بيوصل ل ل ن ت ر س ت يوم يزود ليه ا ل س ر ك و ب ع ي د يوم يزود ليه ن ا ل س ر ك و ا ب ي د ويوم يزود هنا ج ر و ا ي ن ا كل ح ي ه ا إذا الرقم واحد في ا ل ه ي م و ي ت ج و ن ا ل ي ب ل ر و ب ي ن عالي ولا واطي. طبعا ع ا ي يعني ما ج أي نوع من ا ج و ن كان بالروبين ع ا ي ي ع ي نوعه عالي. طبعا و ا ل ئ و ن و ج ي ت بالروبي. ن ف ي ا ي م و س كثير. ب ع ا ب ل ر و ب ي ع كنزوجيت ا ل ر و ب ي في ب ع ا س ر ق ب ا ل ع و ن ج ع ا ي يروب ا ل و ن ج ع ا ي ل ب ن ا ل ه ي م و ي ت جونس. ن م كان ك ب ي ر يعني م كان الهيموس كثير. فلا يمكن ا ن البلروب يعلى عن خمسة، مهما ك ا ن الهيموليت ا ل ج كبير ومهما كانت الهيموليت ا ل ج د كبير قوي فلا يمكن ا ن البلروب يعلى عن كامل يعلى عن خمسة عشان كده يقولك الهيموليت الجمود ما ب ت ص ر ف ش قوي و م س و الأطفال لأن ط ع ي ن ي لما ل هم ص غ ي ر ي قوي ب ت ا ل ط ف ا ل يوم ع ل ة بيتقلون أ ص ل ا م و ن و أ د ي ب ك أنا مش م ط ا ع خدت الليمون ي ز د ا و ن ي ومتاع ولكن طبعاً ي ق و ل ك ا ل ه ي م و ن ي ت الجلد ما ب ي ص ا ل ش أو ت ع ب ي ه ليمون ب ي ا ص ر م ر ي غنم عصر ليموني شوية عمره ما يزيد عن كم عمره ما يزيد عن خمسة يعني ما يكلك واحد وتلاتة ب ر و ي ن وتسعة أو تلاتة ب ر و ب ي ن وسبعة أو ت ل ا ق ي مثلاً ت ة م ع ن ى كذا ا ل عنده ه ي م و ن ي ز وقطع كم عنده ا ي عنده النبر ت ط ب ي ع ب ن م ا ا ل ي ب ر لو سليم لا يمكن ا ل ب ر و ب ي ن ي ا عن كم ي ا عن خمسة ب و ن يورين هنا في ي و ب ل و ن ش ي ي في بدون يورين نورمال يعني هل هيجمع؟ مش ه ج م ل ن ي و ر <تنظر> و ب ا ل و ن ج ليس له وعي ليس له لون. طب لون السطون ه ي بعيد. هاي بعيد هي ب ا ي م ة ل ا ن كل تركوبالونج كثير هيتحاول إلى تركوبالين. فلتركوبالين ب ي غ م ع هجيب من ا خ ر ولا لفظ. فيجي جيب من ا خ ر ا ك ت ر حاجة ت ل ض ح في الجلد الشي ه هي لون اليورين و ل و ن السطون. لأن ك ذ د خلا ل د ك ت و ر هسأيد ا ل د ت و ر خ و في الامتحان. هاي هي ا س ا ل كل يبني هو لي مدرجون ل س و ن اليورين ي ه ط ب ع ن ً و n يلا ك ر ا طبعاً ن ه خلاص غالي. ق و ل ك يراضي. يوم ا ي ز خبز، يوم ترتفع، يوم عملي دي. زي ت ل ي ن ع س ك ي ا تلبط. وعشان ك د ه لو مش عايز ت ن ن ث ا ل عملية دي أكثر الإجابة. الإجابة نحفظ أبداً. ه ر ا ي ك م ا نصبر سؤال بجابة. يعني نأخذ السؤال ونأخذ الجابة. مش الجابة؟ ه ن ب د ه ن ح ف ظ السؤال و ن ح ف ذ الجابة وما نغيره ولا ن ب ل غ ب ق أ ب د ا اكتبوا كده السؤال في ا ل ص ف ة إيه ي نوع الجلد اللي فيه ا ل ي و ا ل ي و ر ن مش غالي؟ ي ه نوع ا ل ج اللي فيه ا ل و ن اليورين مش غامق، ا ل ا ب هموريت جونس. أظن ن ر ح ا ف ظ السؤال ا ل د ا ب دول. يبقى خلاص لا ن م ع ن ا اللون اليورين مش غامق في هموريت جونس. ي ب ر تون هو غامق. صح ن ا غلطان ا ش ي ل ع ي ي و ن ا ل و ن اليورين غامق ي و ي دا. طب اللي تون غامق ي و ي دا ل م ن ط ق ي يابس. صح ن ا غلطان. مع هموريت ج و ن ا ل و ن اليورين مش غامق. ي ب ر تون هي غامق. يبقى اللي بده و ص ي ي ر و جونس ولا ت ر الجونس إ ل ع ش م ع ي ا مش معيه. أظن ك ل س ا ع و بقى. يبقى ا ي ه نوع ج ن د اللي فيه ألوان اليورن مش غامق ا ل ا ج ا ب ة ا ي ه ا ل ا ج ا ب ة هي م ل ت ك ج جلد يبقى ا ل س ؤ و ل ا ي ه غامق يبقى هيموليتيك و ا ل ي يبقى بيتراختب والهبات و و ص ل له ج ن د ا ي ه العكس واحد يبرقوه ع و ن ك ه ا ع م ر ي ما هبلقب ا ط ل ا ق ا ي فالمهم ذ ك ر ه ا الملتهج و ن د فيها عنكم ج و الجلوجن ع ا ل ي ا ش ت ل ك و ا ب ي ن الجلوجن وبرنش ا ل م ر و م ع ا ي ن و ط ب ع ا جبناه من الرسمة الثاني. النوع الثاني و ب ت ر ا ت ا ل ج ن ز هذا اللي ب ر ه ا ل ب ج وبيديني و ا د منتج. أ ظ ل إنه ب ت ر ق ي ل ج و ن س م ن النقطة؟ اللي فيه ب ا ل ت ر ك ش ن و ب ت ر ق ا ش فين ب د ي ن ا كده. أيق الباب يعمل ا ل ت ر ي ش ن عشان ينزل من باي ل ي الأكتر هيك. مزود ا ل ح ص و ا أحد. مزود هنقول. و ت ك ل م عادي بناء على كلام ا ل أ ا ن ا ء المقدّم. رقم واحد ا ر ب ي تسع ترمس عشرة ترالي. ع ن ق ج و ج ي ت س بنورود. ه ذا ك م ق ج و ج ي ت س بنورود ا ل ل حد هنا مظلم. ا فيش ي مشاكل. أنت ك و ن ج و ج ي ت البروبين ما يعرفش ينزل في الكليا يوم يوصل مين؟ ا ل ل ف ر ا ل ل ف ر يعمله أبدي و ب ع د ت ل ا يعمله ك و ن ج و ج ي ش ن عشان ا م ت ح ا د ث دلوقتي ا ح ن ا ش ي نورما. ك و ن ج ر و ج ي ت البروبين في ا ل ل ف ر م ت ع د بقى عشان إيه؟ يفصل في تريليشن ويوصل لل i n t e s يجي ينزل ما يعرفش ينزل. يونير ج ا ع ت ا ن ي فيني. ي ر ج ع ت ا ن ي في الدم. ما ه ن ش ي ل في ا ل ل ف ر ا ل ل ف ر يدخل ي م ت ا ر ع ف ي ج ي ينزل ما يعرفش ي ي و ي ر ق ا ع ا ن ي فيني. ر ج ع في الدم. ذ ا يكون ج و ج ي ت البروبين. و ا ر ت ا ل ش س هو اللي هو اللي بيعرف إذا ما كنت ج و ج ي ت بالروبن نورمال إذا ما ك ن ج و ج ي ت مش عارف ينزل ت ي ر ك ا ب ي ن ولكن هذا ا ل ج و ج ي ت بالروبن حجم صغير و ا ل س ب ن ي ا ل ه م بعانيه و يذوب في الماء و م بيذوب في الماء ع ا ن ل ل ي ي ن ل ف اليورو ومتى بينزل في ا ل ي و ر ا ح ن ا قلنا من يكون ج و ج ي ت بالروبن لونه إيه لون غ ا م و ع ي ن ا ل ا ولا ك د و ر على لون ي و ر و ما له ب ي ي فرق المهم إن ك ن ج و ج ي ت بالروبن ع ر ف ش ينزل إذا نستيقظ غيرونج ي ل ا ب ي ح صح ل ا نغطان إذا نتركوا بيرين ل ا ي وجاي هو ا ي بيخلي م س ت و د لون ا ل س و ب ي د ليه فتتح عوج إذا اليورو بيرونج و ل ما اليورو بيرونج هو هو اللي تركوا ي ر و ن ج م ع ي ا مش معيه ي ب ا ن ت ر ا ك ت ل ج و ن ز والجويت البيلروبيل بتابع عشان كده بيخلي ل و ن و ر ي ه غامق يورو بيرونج وستركو بيرونج ب ي ب ي ل م ع ي ا مش معيه بس خ ل ي ب ر بقى هو ا ل ب ي ي ل هنا هو ا ل ب ي ل ر و ب بس يعني ل ا ز ينزل في ا ل ب ا ي ن هل هو اللي لروز ا ل ل بس ولا حاجات تانية حاجات تانية يعني م ث ل ا ا و ل حاجة لما في كمان الباين سوكس الباين سوكس مش برة س ن ز ل ه ن ا ت ق و م دارفين كان تعرف في الدمج اللي هو يقولك ا ن الباين سوكس جايز قد تكون هي س ب ب ا ل ا ت ش ن ج والبرادي والبرادي ك ا ر د ي اللي في ب ق في العين ا ده ولو ا ن الكلام ده مش مضبوط قوي ولكن متعطين ربع اللي اكتشف ا ل ت ك ل م و ا عن الأبحاث ا ت ا ل ج و ن د س كانت 1 ل 0 0 ي ة و خ ش س ة اللي هما نفس اللي ت ك ل م و ا عن ا ل ج و ن د س الأوائل. اللي هو الدكتور الأول اللي كان بيتكلم ع ي ا م ا ل حقيقية. أنا جماعة رح ن ك ي عن عيالات ش و ف ا ل ج و ن د س بيروح. وعنده ب ا ل كارديو. ف ق ل ن ا له ل ي فهالمعرش. ف ه م لسه في البداية أول ندا اكتشفوها كانت ي الباينسب. على ر ا ن على ا ل س ف عم باينسب. ذ ك ر ا لك كانت ك ل س ع م ي ة و خ م س ل ف تسعمية و خ ش س ة أو ألف و ن ي ة و خ ش س ة جامعة إلين ب ا ي س و ن ج س و سبب الإتشينج وسبب د ي كمان ا ل د ر د ش ك ا ر يعني إن ح ن ا ا ل و ق ت و ح ن 2008 ل ن ا ه س بتقول ي خ ل ا ي د ا ي ص ا ي س و ن و اللي بيعمله هو اللي بيعمل إ ت ش ن ج وهو اللي بيعمل ا ل د ر د ش ا ر ق ل وهذا الكلام مش مزبوط أ و م ج ا ي د اللي بيعمل ت ش ي ن ج ممكن ه و من ن و ا ع ب ر و س ت ا ن اللي ت ش ر و ه حديثاً مجايز الكلام الأحترام تقوله في الموضوع ا ا يجي يقول لك لي ف إ ت ش ن ج ن ه عن كثير ا و ن س ب ي ل ك و ر ن ل ن س محلس أ س ب مش معروفة لي عياله ص ر ح ج و ن ز يب عنده ا ت ش ي ن الكلام الحديث ا ن ه مش معروف. ورا باي ب ز و ر ا ب ر و ك س ت ا ن معيارهم مش م ع ي ا المهم الباي ب ز و ا ن ف ي د ي د ي في الدم، و خ ل ي ب ا ل ر ى كمان اللي بينزل هنا إيه كمان الباي. ومعنا ن البالين مش ه ت و ص ل ل ل ا ن ت س ت ي ن ب ا مش بقطعن طب البايتم. اللي هو بايتم ا ي ه وجي و ا ي وتي. صح ولا نغلطان؟ إذا برضو عندك نقص في الفيتامينات اللي أنا قلتها م ش و ي ة طيب وبعد كده ا ي ه كمان اللي بينزل هنا كوليسترول. عذون الكوليسترول ا ل ج ا ب ينزل ع و ن دي الحالة الوحيدة ا ل ج س اللي تعطيك ا ي ه ت ع ل ي د ك الكوليسترول صح ولا ما غلطان؟ ي ب الكوليسترول هم عارف الدم وخلد ه ا ل ك ك ل ا م بالمناسبة ب با ق ض عشان ن خ ل د و ا ي ه كمان اللي ينزل م ث ل ا الالكالين فوسفاتيد الالكالين فوسفاتيد مش عارف ينزل عارف الدم. الدم. الدم. في عيالك الدم في د م ل أوبتراتي ب ج ن د س ل ا ن تزيد السكر البيلروبين م ع ر ف ش ي ن ز ل ع ا ل ي ك الدم اللي وفرزوجات البيلروبين د ا ل جندش البين س و ر ت عالي في الدم الالكالين فوسفاتيد الكوليسترول ا ل ب ي ل مش عارف ينزل د ب ل هاي بوي البين م ن ز ا كلا ب س ر خ ت الجمدة بس أهم ك ل م ة في ا ل أ ب س ر ا ت ا ل ج ن د س خلي ذلك ا ن البيل مش ب ن ر و ب البيل مش عارفين بيوصل ب ت س يوم يرجع فين ف في ا ل ل ي ر يوم يجيب لك إيه يرجع ب ع ل د ي ي ا لصروز يوم يجيب لك ديريا لصروز عشان كده يقولك لون الاستANDING أبسرخت الجمدة بتجدي الليبر صروز بس دي ا ل ل و د ي ت ي الفريستي عيار مش عيار ا ل ا ب س ر ت ا ل ج م ن س النوع الثالث ب ا ت ا ل س ي ر و ج ا م س ي من آخر ولا لأ موضوع ن ج ي ت ي م ا ي ر و نيجي ب الدور، ن ج ي ب ا ل ا خ ر ا ل ا ن ت ا و س ي ر و ر ة و د ة أ د ي ن ا ف بعض معي؟ و ا د ي ل ت ظ ر و ا د يجيب، و ا د يجيب. إن ش ك ا ن ا ي ن ت ولا ا ن ا ب ع م ل م ش ك ر ا ت لا برضو فين س ل ت المهم، اللي خيال بي بعشر م ل ت ق ع مليون مرة. تخيلوا ا ن فيهنا بابا، و ا ن ي فيهنا ا ي ه الهبات تصير عجندت ع ب ن ا آخر و ا ل ي ت ع يجيبنا آ خ و معاه الهبات س ي ر ع ش ا عليهم كلها و ت ل ك معه ه ب ا أنها مرحلة وسط بين الاضطراب في ل ج ن د ت والهبات ت ي ر ع هي مرحلة وسط بين الهبات ت ي ر عرشوا و ا ل ا ر ا ي ا ل ج ن يعني مرحلة وسط لأن هذا ما نتكلم خاص في ه م و ة الجندت ك م ي ن الجينس. الأقلم جوكت البروفن. ف ل و ا ل د ر ا ل ت ي ب ي تكون جوجي تي ب م ر ف ي ا ل ي ي ن ط ب ع ا ا ل ي ق و ل ا ل س ي ن بتلقيه ب ه طب فيها. ماشي؟ ا ل ه م و ل ي ك ج و ا ل ت ر ي و ب و ن ج و ا ل ي و ج بيونج ج ي ل و ا ل ي ي ب ي ج ي ب ي ج ي و ب ب ر و ا ل ي ي ن ب ي ق ل طب ي ا ل ب ا د ا ل س ي ع ا ل ر يبقى واحدة بتقل و و ا ح د ب ت ي و ا ح د ج ي د ه ل م تشوف ن و لكن ط ب ع ا ا ل م ك ن زي ا ل ن ع ا د كنا عم ب ن ا ب د ا س ي ن جوجي ن اللي تعبان. ا ل ف ا عادي ك ا ل أ ر تيجي الدمه ط ل ع عنكم د و ا ف ي ا ل و ب أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أ ب ت َ أنتَ م ن ت َ أنتَ أ ن ت ل أ ن ت ر أنتَ أ ن ل ا ن ت َ أ ن ذ َ أ ن ي َ أ ن ي َ أنتَ ا ل ت َ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ د ن ل َ أ إذا أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أنتَ أ ي س َ أ ن ن ن ت ت ت ن ت ن ن ن ت ت ن ن شوية ب الروبين يكونون يظهر كده، نتعامل ل ه كونجوجيشن، لوب ل ي كده، لكن مش مشكلة كونجوجيشن، بعد ما ي ت ع م ل الكونجوجيشن في ا ل م ظ ر ي خ بعضه ي و ي ن ظ عشان ي ت ع م ل له ا ك ت ك ي ر ي ش ن هل ا ل ت ك ر ي ش ن حلو؟ لا، ل ن الهبات صاير، ب ن ع ا م ل ا ك ي ر ي ش ن من الروبين ب ا ي ز وبالتالي عشان ا ل ت ك ي ر ي ش ن مش حلو، بما معنى كده مي، الكونجوجيت الروبين ش ر ي ن ا ل ي إ ا ع د ا ذ ا هي، إ ا عزل في الهبات وصير ر ز الأوبك مش حلو، على ل ي م ي ن ا ل ن كونجوجيت الروبين. و ا ل ك ت ي ر ي ش ا ن مش حلو ع اليمين، الكنجوجيت ا ل ر و ب ي الاثنين ب ي ر ب ا ل م ن طمين بيار أ ر ا ل ن كنجوجيت ولا كنجوجيت ب ي ن ب ي ا ر ا ل ن كنجوجيت دياله لأن ا ل ا ك ي ر مش حلو، وكنجوجيت د ي ا ل ر ل ا ن ا ل ا ك ت ر ي ش ا ن مش ل لكنين اللي ب ي ر أ ك ص ر اللي بيار ر كنجوجيت، ل ا ن دائما لما ا ل ل ف ب ر يفوز أ ر عملية تتأثر هي عملية ا ل ي ي ن ا ل ك ت ر ي ش ا ن وليس أطيب. معيانا مش م ع ي ا وعشان كذا د ا م ا ف ر ا ت تصير لازم بس ر ي كنجوجيت ا ل ر و ب ي أعم شوية من م ي ن على ن تكون جوجيت بالروبي. المهم ا أن ك و ن جوجيت بعالي وكونجوجيت ب ر ض ي بيدعاج. المهم كونجوجيت بالروبي ما ع ر ف ش ينزل مع البيض، ما ع ر ف ش يوصل. للإنتجر. إذا نتركوا بيونج ن ي ولايلا، إذا نتركوا ن ي ولاي، إذا ا ل ي ر و بيونج ن ي ا ل ي ر و بيونج ز ي على الرغم ن أ ن ن ر ف أ ا ل ي ر و بيونج هو هو ي اللي تركوا بيونج ن ي عشان نعرف ا س ب ب ا ل و ق ع ي ولا ا ل س ب ب المقنع، س و ي ر عايزين ترى المقنع؟ ما هو مش واقع؟ المقنع كذا واقع. عايزين ترى واقعي؟ لا واقع ولا المقنع. ما هو و ا ق وين سر واقع؟ سر مخلصوش. المقنع مش واقع. دوره ما تعرف. واقع مش مخ. السبب الحقيقي، سبب الواقعي، ليه يورو بيلونج عالي جدا هو سبب الواقع. إنا ن ك ي م ف ت ر ك أن الهيدات السيلوراجوندز هي مرحلة وسطى ب ت ك و ن ي الهيموبيتكو ي ه والأبصارت، ا ل ه ي م و ل ي ت ك ي يورو ب ا ي ر و ن ج ل والبستركو بايرونجر ا ل ا تيجي ي ه بيا، و ف ا ل أ ب ا ر ت إذا ي ج ي إل، الهيدات السيلور أنا أقولك ا ل ب ت ر ك و ب ا ي ر ن ج ر بيجي، بمعنى كذا من يورو ب ا ي و ن ج بيجي، بيجي عشان واحدة إل واحدة ت ا ل ى عشان تبقى مرحلة وسطى بتقولي ا ل ه ي م و ب ي ت ك مصرف، يجي و ا ل ا ص الواقع، ي ش ل و ا ل م ق ن ع بقى أو إ ا ل ا ص المقنعة ن م ا خ ل ا الواقع. اللي ت ر ك و ا ي ن ج ي ن جروحه. ا ا ل ت ر ك و ا بيونجين لما ت ص ل ه ن ت ت ذ ك ر النهاردة. لما توصل ا ل بتركوا بيونجين لازم يدو معاقة. شو؟ عشان يضرب تام خيار ثلاث خيارات. الخيار الأول ا ن ت ن ل تتركوا بيونجين ينزل ا ل م س ت و ل ع ل ي ه ا ت ر ك و ا ي ش ب ا ل ي ن والخيار الثاني ا ن ت ب ه و في ذاك تتركوا ليش؟ والخيار الثالث يروح كتير عشان ينزل على ه ي ر و ب ي و ج في ذا تسير راجع ب ت ن ا ل ي ت ر ك و ا ي ن ج ي ن ي ز ل ط ي ق ح و ا ل ت ت ر ك و ب ا ل ي ن وينزل؟ و ي د ي ا ل س ا ل ف تاني ر ح ف ي ن ي و ق ا لبس، و ت ق د ر ي ق و ل ه ل ه يا ب ن ي ا ن ت م ع ل ش د ي كلمة ج ر ف ة ا ل ث م ع ل ش أشترك ب ا ل و ن ج أنت يعني ا ن ت ا ل ل ي ن ت تعمله ده، ل ا ن ن ت شيء ترنا نزلك بالعسكر، إ ذ في إ د ا ت ص ي ر ا ا ر ج و د يعني ا ل س ت ي ر ي ش ن لحن عملنا عملية ط و ي ت ر ي ه عشان ع ر ا ل ننزله، ما نقدر ش ي نزله كده، طن جاي لي تاني إمشي أبني ا ب ع ي ن أنا ع ش ر ب تعبان، شفتني تعبان، إذا الخيار ده ا و المصير ده، معجبود ل ل ي ب ر و ك ي ن ي و ر و ب ا ا ل و ن ج هي ينضموا ي ه ه ي ن ض م و ا سوا. إذا في الهبات وصيروا ر ج ي م أصبح المصير ت ع ا ل تتركوا ب ي ل و ن ج كم كمصير مصيرين ب ق ص ح ا ن غ ل ط ا ن النص ينزل على إحدى تتركوا بيجين أو ا ل ت ا ل س ينزل س ت ر ك و ا بيجين و ن ت ي ج يروح في يروح في ا ل ت ا ي عشان ينزل على هاي دي يورو بيدونج. وعشان كذا على الرغم أن ا ل س ي ت ر ك و ا بيدونج أ و ل ي ة ولكن اليورو بيدونج بيجي ب ي ي مش فاهمين. ع ن ا مثلا لو أنا, أنا بدي د و ر ا ث ن جنيه وبدي ك ت جنيه و ب ي ه ن جنيه. دوم ك م ست جنيه. ع أنا بيجي لي ست جنيه ب ا ي جت يوم بطلت م ث ل ا انا في ا ل د و ت و ر ة فقالت مختديهم اثنين بس. و ا ن ا في يوم ده جت ص د ق ا ل ن ي ج و م خمسة. إذا ا ل ف ل و س أ ل ت م ع ي و انا ما ل ت ش ا ل قالت. ي وما زال كل واحدة في ه م خلص كامل. اثنين ج ن و نص يعني في. حتى ك حاجة. يعني على ا ن ا ل ف ل و س ع ن ي مش لازم تطلع ف ل و س عشان خم. يعني هو ر ا ت ا ل افتراضي يعني. أنتو ش ل ا ن شلون م ي ن أ و ا ر ا ع ي ن انتوا ل ا إيه؟ م يعني خ ط ل ما لو ا ن ا بالضبط زي ما قلوك ا ن ا ب ا خ د ش ت ن ي ه ه ا ت اثنين ا ن ي ن ا ن ي ن لو ا ن ا حصلت ل ز و ح وخذ خمسة ج ن ي بس بعد ما ما ن ب ي فلوس ل ث ل ا ث ة ا ن ا بدي فلوس ل ا ث ن ي ن بما هما ي خ ط فلوس إيه؟ الاثنين ده هياخد و ا ل ا ً ي ك ا ن وقتها بأخذ اثنين ونص على الرغم من الفلوس أ ل معايا لكن ك و ن و ق فيه م خ ر ط ي خلص ل و ز أكتر ب ل و ز بروز أ ك د ر هيك ه ا هو إيه آه بس خلدها محاك ا ن ا ر ة ك ا ن بس بروزات كتير كتير ك د ه ا ل ل ه هو أنا ف ك ر إنه ب ر ج ل ي يعني المخلوق ب ف س المدة بالنسبة للمطفر وده بقى، ينزل بس، ينزل ر ا خ ل ا المخلوق ا ل ي بعد ب ي ن بس كله، ه ن ن ق ل ب د ر بديرو بس كله، إنما الجبل واقعيه، إنما الجبل واقعيه هي هيبة، إيه؟ لا و ا المخلوق ا ل م ي يعني ده حتى كرات الدم. يعني فيه. فيه. أيوة يعني المهم ذا كذا ا ل ه ي م ا ت و س ي ل و ژ ن د ر إذا ا ل ه ي ب ا ت و س ي ل و رح ص ل هي صنا ا ل ك و م ج و ج ي ت ز بالروبن هيعمل لأن الأطيق وشيء مش حلو و ا ل ك و ج و ج ي ت ز بالروبن هيعمل ل ن الإتش ديشن مش حلو والستركو بيلونج ب ي أ ن ولكن ا ل ي و ر و بيلونج بيدي خلاص يحصلنا ذ ك د ه اللي هو ثلاث ا ن و ا ع خ ا ل ج ن د ر ع ل ا ب ع ب ي ن ا نتكلم عن حل مهندس دام هاو ت و ر ا س ؤ ا ا ج ا ل ا ح ا ن ركزوا م ك ك ي ت ر ى ف ل ن حاسس س ر ا ن ك ا معك How to r ل a c h ا ي س ج ن How t ن ا كيف س ج ن إذا ب ق ل ه كمان ف ل آ ر ي o w t ن ا ك ي سجّن د ب ع ا ً معك بيجي كل سنة ت ا ق ف السنة اللي فاتت موجود م و ج و ط ق ع ت ا السنة اللي لها و ج ه برضه فأيضاً ن ح ص المصاب إنه يكفي سنة ث ل ا و ع ش ي ن إنما الموضوع مهم ج د ا هيوتو ريتشارد غنودس أنا كيف الجوندس؟ ط ب ع ا أي دينودس في الدنيا م ا فيه شخص أي مرض في الدنيا بشخص بنان عليه. كلينيكا ل ب ي ت و ر و ك م ن ا ن ف ا ت ي ش ن ب ا ا ل غ ل خ ا ص ة المناسبة. هو مين الأهم هنا؟ كلينيكا ل ب ي ك ت و ر وعندك ن ج و أحدث الجوندس مين الأهم؟ لا. كلينيكا ل ب ي ت و ر أهم. الاتنين ط ب ع ا مهمين ولكن الأهم هو ي ه كلينيكا ل ب ي ت ر ماشي؟ وكلينيكا ل ب ي ت ر زي ما تعرفين هو ي ت و و و اللي ه ا ل س ب ت م اللي هو ه ي ر ي و ا ل ط ا اللي هي ا ي ر ي ش ف ن ب د نتكلم عن هيلفري ط ب ع ا هيلفري في كلام الأول ي كلام ده اللي هو بيرسل ه ي ت ف ر ي ا م ي ه ن ت ا ن ض م م ي ل ولا ث ي ل اللي عندك كم سنة ا ي ه هذه ا ل خ ب ا ر هي كلامنا كله تديك ا ل و ل ر منها ط ب ع ا هو ي ن ه ميت ا ل أ ش ميت ي ل ع ي نوع ج ن س ا كان واحد صغير ا ه م ج لو كان من أ ض ع شويه م م ك ن ن ب ط ي ه راجل كبير او س ن عنده هي عشرين سنة ي ق ت ن س هذو البنكرياس صح و ن ا غلطان؟ ال س ك برضو مهم يعني يقولك لو كانت ف ي ن ي ل ع ل فينيب و ا ل ف ي ن ي اللي عم ب ي ج ن د بغريدة م ت ط ب غ ه عكس حصل لأنه ت ل ك انه برضو حس ان فينيب جديد ا ع ح خطوات عندهم مهمة في كتير ا ل ه ا ج ة ه ل ل و ا خمرجي والمشق مرجي ا ل م ن ك ر برضو ممكن يجيب له ج ا ن د س اللي هي الحاجات اللي ب ع ث ي ن ب د ك د ك ن ي ن طبعا كلهم ه ي س و س ت ر ا ل ي ا خش ع كده على اهم حاجة اللي هي البرينتي ا ل ب ر ي ن ت البرلمان العسكري في الجندس أو بنو ف ي ق ف أي شيء جيواني، و ف ا ل ا عشان كده الشيء ب ت ا ع ج ي و ن ي ش ي ي ا ل ه ا ي د و ن س ومع ذي فورس ومع ذي ن ي و ش ه ي ك ا ه و ل كلامنا. هونس فورس جيوش نبدأ ا ل ا و ل ن ت ل م عن ث ل ا د و ل وبعدني نتكلم الأول ن ر و من 10 ر عشان نبين محددين شوية. أول س كورس ا ل ي و ر ي ن ب في الأول وبعد ك ه ا أظن يا ج م ع ع ي د ق و ي ا ن ا ن ت تبع حالة جي ا ي تي أو شيء جي ا ي تي من غير ما تسألون اليويرن ولون ا ل ا س ت و ل صح ولا غلط؟ وطبعا ا ل ي و ر ن والاستون ع ر ف ن ا ن ب ي س ؤ ا ل والإجابة لك ا ق ل م شوية. وبعد ك ا ن د ه حط F, fever و v طبعا م ب ا ر ي ن لما فيش ق ص ا ل ص م عندي بتوني F وE و وبعد كذا ن ب د ح بس المرة دي ح ب ي ثالث. بين وبرايتر اللي هو بيدين وفي ا ت ش ي ن ولا لا وبعد ك د ا في ل ا خ ل خالص نص ثوي في بدون العشر حاجات اللي ع م ل عليهم ونبدأ ا و ل حاجة نعمل عليها ا ن س ر ا ل ا ن ص ر ط ب ع ا ب ت س ر ل أنك كان هي ا ك ي ت ولا ا ي ه ولا جراديوال. ا ك ي ت ز ي ا ل ه ط ي ح ا ل م ض ل ة اسمها أكيد ط ي صح ولا غلطان. زي حصل س ت و ن ز برضو ج ت ك ي جونز جراديوال زين زي م ث ل ا حنا ت ت غ ل روز ا ي أ ب ح ا كونشر. الكونشر برضو في الأول بيجي جراديوالي جراديوال ن س ر ه م بعد ك ا على كورس. هل هو بروجرس هل هو ر ي ج ر ي ف هل هو ا ن ت ر م ي ت ر بروجرس زين طبعا زين كونسر العمليات جد سرعة ث ل ا ث ل ح د ما ينوم ر ي ج ر ي ف هل هو بيشتت ب ي ش ت ب حلقتين؟ إ ممكن ي خ ل ت ا ل م ب ط ر واحد ك ا ن أكل برا ج ا ر ب ه ب ا ي ب فيه ازبره و ع د كره ايه قصره وبعد وبعدين ب ت ر ح زي م ا هيدا شوفنا هذي ا ن ت ر م ي ت ر ز ز ي ح ا ج ب ت ر ه في إذا ش ت و زلك ص و كل شوية الشعلة ب ي ج ي ب ا جونز ب شعلة ب ج ي ب جونز وهكذا ك و ن س ب و ر و ر ي ش د ي و ر ي ش o عامل الزمن مهم عشان لو كان l و ن ج d ي r a t i o تنتشر دي ت ن ت ب ع في ك ن س و ر صح ولا غلط؟ ا ن ا جيل واحد يقولي يا دكتور ا ن ا عندي جوندس بعالي أربعين بس ا ن ا ش ا ك ف إنه ممكن يطلع مرض الوحش ق و ل لي يا ب ن ي مرض الوحش زي الوحش هزبر المرض الوحش كان ه ي ب ر عليك 3 س ن ي ن لو كان المرض ا و ح ش كان ث ل ا ت م م ن ج م ي ا ن قبل م ع ي ن ه ذ ل م ع ه ع ل ي ك 3 ر ن ي ن المهم ا ن ص the c o u r s ا ع ك ل ه ن و ر ي دوري م ن و ر ا ي سول ط ب ع ا ن ب ي عمرك فتنتعي باص ما هي نوع الجوندس اللي فيه ا ل و ن ل ي و ر ن مش ج ا م ق ا ل ج ب ع ي ن ه ي ر ي ت ิ و ن د ي ه م و م ي ت ิก ز و ن س نورنا. يبقى في الهبات السيريرا والمستراثت زوند ي و ر مايرو. دين. صح. تقولي سوري. العش. يعني ج م ا ع في الهبات ا س ي ل ي ر ا والمستراثت الهبات وفي ا ل ه م و ر ي ت يبقى ضر. معايا. ذا كذا اللي هما و ل خمس حاجات. دين. طبعاً و ل الثيفر. ط ب ع ا الثيفر من ح ا ج ا ت و م هم ج د ا في ا ل ج و ن د ش طبعاً ب أ ي ا أي هبات س ي ر ر ا و ن د س ا ي معاي. ممكن ترى ف ي يعني لو كانت ن ب ر ض ا تغير أو نبضة ر ر و ز ر ممكن ت ل ا ق ي ل ه بريد أو مايل أو جمع برولونج ي ل ل ي ا ج م ع برولونج ف ي ب ر في حالات ا ل ي ب ض ة ا ي ب س خلنا بناك ا ل ف ي ب ر هسيبها مهمة جدا ل يعني ه الحالات ا ل ي ب ض ة البيبر توجبه عنا ل ف ي ب ر والجند س لا ي ج ت م ع ا ن ولا يتقابلان يعني يعني الأول يجي لك ا ل ف ي ب ر وبعد ما ا ل ف ي ب ر خروج تبدأ جند تزفر وعشان كده الاثنين ما يبوش مع بعض معايا مش معايا و ج ا ي س م ن ب ق ى بقول الكلام ده كله مباني جنون جنوه كده. خشنا عن ك د عن الظلمتين. ا ل ظ و م ت ي ن طبعا ا ل ظ و م ت ي ن يعتبرنا ن و د ه ص ي ا غ ل ب ر خشنا عن كده عن الدين. ط ب ع ا ا ل ب ي ن لو م و قلت راي ايبوكوندري بيسمع ك ت ف اللي ي ن ش و ك ا ل ي هو ليفر م و ج و د في اللي بجات في الاريا وبيسمع في البيت يبقى مونت في بحاجة ف ي ن بحاجة في البنكرياس وفي الاخر خالص البرايتس طبعاً في المجرات بجودة اكتر وزي ما نقول ترى ش ا ل ه ا غير معروف وفي الاخر خالص نوصفه ل و ص ف ه ويت ت ح ان ا ل ب ر ا ي ت ي س و اي كلام لكن ك ت ر في ا ل م ح ا ن انت ت ا ل ع عن ك ت ي حاجة عشر حاجات ا ن كوس ي و ر ي ش ن لون ي و ر ي ن لون س ت و وبعد كده ي ما ح ر زي ما حرف وبعد كده ل و ص و ويت أ ث ن ا في كلام تيري دايس، ع ا ي ف ي شرح منهم اللي هو بسط هستوري و ي ه و ف ا ي ل ي هستوري. بسط هستوري جاي. بسط هستوري سألو خطأ ضويا. ك ل ا ل ه ا ر ي س ة تدشرب. إذا الحاجات اللي ك و ن عشان نشوف حاجة ا ل ب غ البروي أو ف ا ي ل ي هستوري، ا ي يمينك ف ا ي ل ي هستوري. حد فيني موريسز ولا لأ؟ صح. يمينك ف ا ي ل ي هستوري كمان. فيسندروم مش عارف خ ب ط ف ا ل ولا ل ا س م جيلبرت و م و جرب ا س ن د ر و ن ده س ن د ر و ن شو من جدا عرف منتشر جدا يعني ممكن ت ر ا الناس ك تبيعه عصام ا ع ض و يعني جرب س ن د ر و ن ده ده سندروم مرة عني ه ممكن ترى ا ع ن ا س تبيعه كل ما هنالك جرب ا س ن د ر و ن ا ن ل ي نفرت عليه النفرت عليه ما فيش ا ي حاجة لكن ف ي مشكلة واحدة صغيرة جدا ا ي هي ه هو مولود وعندهن أطفال يبنرو ب ا ل و ح ش ف ع ل ا ل ب ي ر ا ل ي ع م ل أبتكل بالروبن ع ف ر ك ا ل ب ر و ظ ي ف ي ا يعمل كل حاجة و ل ي وما فيش أي حاجة مشكلته الوحيدة في الحياة إنه مش قادر يعمل ا ي ه منه مش قادر يعمل أ ب ت بالروبن اللي بالروبن الموجود في الدم اللي كان اسمه إيه عن كون جوبيت بالروبن عشان كده اللي ع ن د ه ل ب ا ن د ر و م بيبقى عمده د ا م ا ا ل ا ن ت و ج و ب ي بالروبن ي ه عالي ش و ي هل الصندروم د ه في مشكلة ل بيعيش ويموت بمش بي. بيموت بشربه يعني بهي يعيش طول عمره ويموت مرة بكونش ا ي مشكلة هيجي هون ك س ا ي ن ما ت ا خ د ش ا د و ي ة ل ا ن ا ن ت مش محتاج أصلاً ت ا خ ه ت ا خ د ا د و ي ة وعينه ا يجي ي ق و ل ك ا ن ا بيشتكي إنه و ا ص ف ر شوية و ب ي ص ف ر أ ك ط ر لما ي ب و ع وجد الحج حتى دي مش مفهوم عوز لكن ي ه ن ل ك يا دكتور ا ن ا ما ببوعه ع ل ي نفسه إيه ا س ف ر ي ده دي كلها م و ج و د ة في ا ل ج ل ب ر ا ل ص د ر و ن المهم ت خ ش ب ع د ك د ه ب عادة إذا ميني ش ن خ ل ص ن ا هستر يخش عاد ا ميني شم الجنيشة طبعاً في الأول ه ع م ل ج ن ر ا ل ل ج ن ي ش ن وبعدين إيه؟ وبعدين لوك ا ل ل ج ن ي ش ن نبدأ ب ا ل ج ن ر ا ة ا ل ج ن ر ا ل أول حاجة هتشوف ا ت ن ي ن فيه يعني أول حاجة تشوف الكولر طبعاً كلهم إيه؟ صفر إنما بعد ا نفس ا ل ب خ ن ث تغير طر راحة وطر صار ا ل م ن ت ب ع الدنيا كلها بيقول لك لحمة كثرة من عاد المخنث صفر لكن الهيموبيت الجوندش لأن الجوندش ما ب تعرضش علىني بيقول لك ب ي ب ق ى أيه بيعلموني لو بشركت الجوندش ب ي أ و ن ي إن ا ل س ي ن ا ر ب ي ت ع ب ر ا ب ا ل ن ي ط ب ع ا الكلام كله صعب، ولا طبعًا جراحة ولا طبعًا ش ر ع كلام ف ي ل كلهم صفر قناديل، ولا ز ا ت و ن ي ولا لموني ولا بقائي مش عطوف إ ا ل ص ب ع د ك د ا م م ك ن تشوف هل هو ك ش ت ك ولا لا؟ وبعد كده جنرال من ا س ت ي ش ن يعني، بتشوف جسمه كله معبي، مع ه ب ط ه يعني بتشوف ا ي ه ت ق ر ي ب ا ا ل س ك ن عشان كده جنرال من ا س ت ي ش ن هي هي ا ل س ك ن من ا س ت ي ش ن ت ق ر ي ب ا اللي هي ي ه واحد ص ع على ج ي ت ر و ا ت س ن ا ح م رودات ل س ن ا ا ل س ي m a n i i a n e s و ل حاجة ا س ن وبعد كده على ا ل س ي m e n s o u وبعد كده ض ب على ا ل س ن m s i o n ي حاجة ا ل ي ب ن خ ه ا في ا ل د ر ا س خ ط ا ب ا ل ط ف ا ل حاجة كده اسمع link د ي تحت كده. فلاقي لك أ ب ص ر و ج ا ل ا نقولها في خلايا المريض عينيا وجالس نقولها ب ا ل ت ح د ي د في مرض سنسيك بشر عينيا ولكن في اسكتيم ا ل i f e ي ش ن t و في ه ط ن ر ي ك جوندس المهي ا ي ه ما تأمسس ا س ك ي م ا ل i f e ي ش ن t و في ب ا توصل ر ج و ن د س ا ل ل ي ه ي ا ي يطلع في الليبرشين ت ا ي المرضى اللي إحنا قلنا صح ا س ك ي م ا ن i f e s t a t i o ي بطن ب ت ك جوندس صح فعلا ا ت ش صح خ ش بعد ك د ه ممكن تناهي كمان إشكيمة الستيشن ضد اليوبلاستشندروم اللي هي ب ا ر اليوبلاستشندروم. ش ما طعمه ب د ك ولا لا؟ هنبدأ نقوله في الهبتومة ممكن يحصل الهبتومة ويعمل بارن اليوبلاستشندروم ب ع إشكيمة الستيشن اللي هي ح ا ج ن ا ه ا حاجة مشهورة وعكيد كلوا ع ي ن ه ا ا أكنسوز م ي د ر ي ك م ش ما طعمه بعد ك ذ ه أ ك ن س و على فكرة كنا شريناه بكرفان الدوائي. ك ذ ها؟ أوه فين ب ق ب ا ر ت و ل ي اللي تلها، تفكرها... اللي ف ك ر ه ا ي ا خ د حاجة حلوة، حاجة ا ل و ة د ي ف ق د تكون ت ي ا ل م ح ل و ا ي ه ا ه تيجي ا ل ن ي ا و ممكن ت ا ل ع جلها و ممكن وبنشوطها كذا وبنكش و ل شوية، ا ل ن ا ي ة راح تبقى بتراين الله يرحمه، ل م ا ت لها بنتين إنسقيو، و ا ا ا ك ت ا ب ا ل إ ن ي و و ت ح ل ا ن س ق ي و على ف ك ر هذي، أكان سود النيجرا كان تيجي ت ن س و ي ن رزسنس الناس ا ل ل و طيب ي نتيجت ن س و ل ي ن رزسنس في م ع د و م ي ك ا ن س و النيجرا ه ا ي في في في ممكن ممكن ا ل ي ك م ا ن ا ل عيال بده عنده مثلاً موت أو ب ي ن ز ل ا ن ه ا ط ب ع ا عيال نفقة إذا عنده سبب هو إيش؟ خ بعد ك ه ع م و ك ا ن يسميش؟ نصيذ عندي بعض ا ي ه ا ه د نص ال ما ا ل ح ق حلوة خ ل ا شون كم حلوة؟ مش ل ا ز ة ا ل ح ا ج ة الحلوة اللي هي ب ر ا ه ي ه يا ريت ل و ف ي على م مش ا ي ا م الـ l ل c a t o r d i m e n ن ي ش ن خليكم هاي. ا ل ل و ك c ا t o r d i m e n s ط ب ع ا في الأول أول حاجة ه ن د غ ط عليها ا ل v ف ر هاي م ف ك د قبل ا كان ممكن يكون ا و ل حد صار شنر وسميت ا ل م ه م ذا l ل v e ط ب ع ا و ل حاجة تقول هنشوفها ا ل v ف ر ا ل v ف ر ممكن يداي. ممكن يعطيني بطارية. ب ج ي ت ى لو l ل v e r كداي الناس ي ت د و ن ي ه و ش ق ط زي ما ن ش و ف في ا ل ب ا ب ا ي ممكن بفيه سروز في العيد ت ر ن ا ع شرب ا و ر ت ممكن بفيه في ب ت و ن ه ت ي تحطه في يداك عريض ل ق ي هارب شوية وفي ع ش ر ه ت ن ض ي ا ا ل ف ي بعد كده ا ل ل ي ف ر ممكن كمان تشوف ي الزلين هتشوف ي الزلين ع ت ق د هتاج ب ل ي ن و ميجا لي سواء كانت ح ر بالهزاز سواء كانت سروز سواء كانت المودرست ه ت ا ق ي في ا ل ل ي ن و ي ي ا ل ل ي ن ومجا شوف في أطيب س و ا ل ر ا ة لكن بينا بينا ن م ا ق و ل لوكال ن ن ي ي ن م ا ق و ل لوكال ن ي أهم حاجة في اللوكا الجليش ا ل ن ي ن ا تيسف جندس وتشوف ا ل ه ب ر ة ا ل ج ن بالنظر. ا ك ج ن بالنظر اللي شافها خواجه اسمه ك ر ب و ز ي د عشان هم عن كربوهيدا. ك ر ب و ز ي د ا على ف م خش ا ل ب و ب تحس من الكلمة ا ل ل ي ق اللي هو خش ا ل ب ط و ر البطون هو في ذرو خدماته شوية. يعني ذرو خدماته ك ر ب و ز ي د ا خش الشيخ. بحيث ا ن م ز ا ل ط و ن خاص. كل اللي ق ا ل ه ك ر ب و ز ي د من العيان و ا ل ك ت و ن م ف ي ح و سوا ولا يفعل سوا. دائما واحد ف ح ا م واحد زعلين. كربوزين ك د ب بس نفحص الدكتور هو لاحظ إن د ا ي م ا العيال ما ا و ط أو لا الدكتور حط ي د ه ا ت بوعار كذا على ا ل ع ي ا د ه والعكس لو العيال ب ع ي ا ة ل ا الدكتور هي ب ي ر ر ص في, في العيادة. إذا هو لاحظ إن العيال الدكتور ما هي ما بيفرحوا سوا ولا ب ي ت ع ا و ا سوا. لأن هنوب ي ن ك م خلونا ن ق ا ي ن ن ا أصعب ن تشخيص و ا ح ا ل ي مريت ف س ن ي ت ي ر ن سنة و ما ب ل م عن واقع الأمر ن ط ا ا و س يعني مش قضية ا ن ا ن ا أكتشف هنت عندك إذا سر جلد برا لا أصعب أنواع الجلد التشخيص هي ا ل أ ض ت ر ا ك ت الجلد وبنو بينكو خلونا نوقعين ب ر ض و ا ل خت ض ت ر ا ن ف الجلد عمي 30 عنديو هنيم عمي 3 طبعا ا ل س ا ط ل م أو كانتر كانتر هذا كتير معيلا مش معي, معي. إذا لما واحد يجيله و ر ا ب ف ا ل ج ن ز لو عارف ا ن عنده س ر و ن يطرح ولا ي ز ع يمر خبص. و ر ا و a ا ن i عم بقى مش ه د و بانكيريش. ي ز ع ع ج د ا و بقى ك ل فاضي. كل الآد قال ا ن العيال و د ت و ر ما ب ي ص ر و ح ش ا و ا ولا ي ب ع ل و ا ش ا و ر ي ي ب ق ى لو العيال هذ ا ل ع ي ا ن هم ما ب ق د قام ن د ي د ه ا ع ل ا ل ا ب ر عيال هم. عشان كده لازم تحصل م هو ع ب جدا. ت ا ص ل أنا ثمين ط ع ا ل ا ن ه لو هذ العيال هم ا ل ع ي ا ن ده حضرت ر الجمل فما يش. تحصل إن ا ل م ل خ ر لأن ا ل ع ي ا ده ما ي و هو ريح لدثور ع ل جوري ربعه تطلع س ت و ن وما تطلع ش ي <تصفيق> كان ع د بن بني ي س أول ما يروح ا ل ك ت و ر لو ث ر ا ت بالتونس العين يفتح بيعزف، ي ف ح ج د ا ل ك ن البطور ي ع ز ع ا ن هو ما حش ج ن ب ل ا ط هو ما حش هو البطور ي ق ر ا أشياء. يعني ا ن ا ما ع ا ر انا م ا ي ع ي ن مش العين يخف، ولا ما يزف ي ش ي موت يعيش مش قضية، ا ن م ا ق ض ي ت أنا إن حتى ا ن ا بطور، ا ح ط ا ي د ي ا ح س ب ج ن ب ل ا ر وعشان كده بيقول لك العين ي ف ر ح ج د ا ا ن م ا ا ل ك ت و ر عاد وعم تبتز ع ل ا ن حزين ل ا ن ه ما يين ما حش ج ن ب ل ا ض ر ش و ا في ا ل ع ك ت ب ع لو ث ل عم ب ن ص ابن بني ا س ط ب ع ا ع ي ن يزع ويد، إنما ا ل و ر يقول أصغر لأنه عاصبي ه ا ل ب و ل برادر. فبرضو دي كل الألواح اللي هلا كجماعة الحالات ا ل س ت و ن ز ا ل ج و م ب ل ا د ر بتبقى نوب ب ل ب ر و إنما في حالات ا قص بدهم فتلاقيت البوم ب ل ا د ر ب ل ب ر و م ع ا ي ا ولا مش م ع ا ي ا هي ل ي ه في ا ل س ت و ن ز بتبقى نوب ب ل ب ر و يعني د ي م ا بحسيه ت إ ش دي؟ معني ا دينو ف ي ه ا ج م خصو ا ل س ت و ن ز تكبر ا ل ج و م ب ل ا د ر يلا و كبسوا ل س ت و ن ز دي. جات على إيه؟ على كل السطح. كل ا ل س ر ا ي ت ا ك و ر و ن ي ك عملت وهي فايبروزس، فالفايبروزس خلاك ما ت ح س ش ل ا ي ه خ ل ا ه ا ت ك ش شوية فما ت ح ه ا ج غ ا ل ك ا ن س خ ا ص ا ل ك ا ن س د ض ع ي د ي ل ك م ه ي ج في هيك ي ك و ل برادر، ت و ل برادر بيبر، م ا هينش على كم دخل، أنا هينا كمان ك ا ل سكر كربوزي. ي و ق ع ل ك ا ل ع ي ا ن و د ك ت و ر م ب ي ء ولا ي ض ع و ا سوا ولا يذعروا سوا. ضف ح ا ن ي بدل زعلان، ل ن ه ما حدش ب ر ا د د ز ع ل ن ي بدل ض حامي ل ن ه ح ش إيه وهو ب ي ت و ر إيه ك ن ه يحس ب ر ا د ده ك د ا الكربونه و كذا بحنا خلصنا ا ل إ ج ا م ن ي ش ن ونخش معه ا ل ج د ي ش ن ل ا تاني سؤال ده اللي جاي ا ل س ن دي اكثر ق ل ي ه ا ل ل ه خليك ا ر ا ح ناس سؤال ده اللي جاي ا ل س ن ا دي بنسبة مليون في المية. التالت ن ة ع ل تويتر. ي o w to reach the most سؤال ده جاي جاي اول حاجة بتتكلم عنه ي o w ي o r e وبعدين ا ج ا م ن ي ش ن و ت ح ا ص و بس لما ت ي ق ي مضبط الهيكل العام ب ت ا ع ق ل ه ل ا ن لو مش مضبط الهيكل العام ه ت ق ت ل ف في الامتحان. السنة والليست ر ي ح تتكلم عن عشر حاجات بتاع ي د ن ريدز ريحة خ ش على الكليشان الكليفلر و ر ب ر و ت ي ن ه طبعاً مهم ج د ا وبعد كده وصلنا للانجليشان. ا ل ا ن ت ل ي ش ا ن ت ا ع ت جوندس. الانجليشان بتعطي ا جوندس تحس ا ن ا ح ن ا بالوعي في لحظة تاريخية. ليه تاريخية؟ ل ا ن في ا و ل يوم السنة. كنت أ ي ا ل ه ا ن ث ل ا ث خمسات ه ي ج ي ثلاثة في م ن البطن كل مرة، أ ر ب ع مرات. خ د ن ا منه مرة. ت ع ط ا ل ما ي ق د ل إ ن ف ر ج ودين بيوم اللي ب ن ا خ ذ فيه مرة ثانية. اللي هي ا ل ا س ت ج ي ش ش نزول ف الطرف الثاني. لما ق ذ ا العارف ي ق ي ف ح ي هو لا طرف ي و ي ق و ي هي ث ل ا ث خمسات جت ثلاثة في م ن البطن ك مرة. ما جت بجاته منيح تثير. وما يلو والله جت ل ا أ ر ب ع مرات. واحد تريتم ن م ا ي ك د ا فاركشن ا ل ن ف ت ي ش و ج و ن ه ن ا خ ذ ه ا مرة في ا ل د ر ومرة في المطرش. يبقى كم مرة؟ أ ر ب ع مرات. ا ل ن ف ت ي ش و ج و ن د كم خمسة؟ ثلاث خ م س ا ت يا ش ل ا ب ه ا ل ا ت خ ا ل الامتحان. ي ل ا أول سؤال ج ي م ا ن ج م ن ت م ا ي ك د ا فاركشن. ومش م ر و م ل ش ت لنفسك اللي هو ثلاث خ م س ي ت وبعد كده سؤال بعدي. ا ل ن ف ت ي ش و ج و ن ثلاث خ م س ا ل سؤال اللي بعدي. أرتيكو إ ن ت ي ش و س ا ل ر ي أ ر ا ي ثلاث خ م ن السؤال اللي بعدي حاجة ت ر ا خ دراسة اللي ب ق و ل ه ا ث ل ا ث خ م ي ن أ ظ ن ي ب ع د تطلع من 15 عيد أ و الممكن بس ليش ن ا م ج و ز م ه م ث ل ا ث خ م س ن خمسة ل ي يعني إ ا يعامل حاجة ت ع ا م ل ه ا بالمعامل. وخمسة ي م ي ج ن يعني ا ي م ي ج ن نصور. وخمسة أ ل ا ت و ت ب ا ر ا ت اللي هي بقى منظير على مش عارف ت خ ش ا ل ما هي ب ت ش و ي ه م ا ش ي ة ب ع د ن ا في خ ل و خ ي ج و خ ي و خ ل ا ت ن ب ي ه ن ر ع باللاف ط ب ع ا اللاف أهم كتفي الدنيا ولابد ن تعرف اللاف هو أي و ي اللاف هو خمس حاجات ولكن أهمهم م ر ت ب ط ي ب ح ر م واحد الليبر ف و ن ش ن ف ي ر ث مبدئية ا ل ي ب ر ف و ن ش ن ثيرث الهيموغلوبين س ن و ر ما ومش ن و ر نورما أنت الليبر ف و ن ش ن ثيرث ت ت ا ص ر تنبيهات تصير ورا لو واحد عنده ل ي ف ر بايت صح يعني لو عايزين ا ل ك ل م أنا أقولك مش هيعيدني ط ب ع ا كلهم الثلاث أنواع بالروبين دي ج دي ج في الهيموغلوبين كان ه ي ي ا ل أ ر م ك و ج ي صح؟ و ا ل ب ت ر ا ت س ك و كم ب ي ي ي ك ل ج و ي بقى دا ك ل ي ا ر مرحلة وصل، إ ي ن ب ي ي ج ا ي ا مش م ا ي ا في ا ل ه ي م و ر ا ت ي ك الستركو ب ا ي و ن ج ل يورو ب ا ي و ن ا ل ي ن ي ن ي ي ي وفي ا ل أ و ت ر ت اللي ب ي ه ا وكل ا س ل ي ا ر و ا ح د ل ه ا و ا ح د ي اللي ب ت ل ج ا س ت ر ك و ب ا ي و ن د ي ي دي؟ و ر و بايرون. ب م صعب م س ل ا شوي. على ل ت الخلايا تزيد، ع ز ن ه ا يزيد في، في ا ل ا ض ر ا ب والهبات الصيلر ولكن خلي بالك، في الهيمونيت ا ل ج ن د الخلايا ي ق نورما، يعني زي ب ر ا ل ي ن معيارهش معيار. في الهبات ا ل س ي ل ر و ا ل ا ض ر ا ب ا ت الخلايا ت ي ق ز ي د ولكن اللي بينكو فكر زي برانكا فيس و الحشرة، قولنا الخلايا ت ي ق في الهبات الصيلر ج ن د س ي يزيد ولكن مش ع و د ي يعني بيت عنده م ل ي كم،, كم. بيت هو نورما من كم، من ث ل ا أ ر ش ر تعرف متران ي و ن ا ل ه د ا ت س ت ي ل و ن ل ج م ه و ك يبقى من 13 اللي كان ل30. لما تزيد ا ل س ب ي ك خالص من 40 سبيكة يبقى أكثر من كان أكثر من 30. وعشان كده لما يجيك حالات ا ل ه د ا ت ا توصل ل ج م ن و ر ك ح ت ا 30 س ب ي ك د ا ي م ا ما ب ي ز ي ت ش عن كان ما ب ي ز ي ت ش عن 30. ا ن تيجي 30 و أ ح ر عن ق 0 تبقى هي أ ب س ر ة ا ل ج و ن ز طب ا ل م ن ا ج ب ر ا ل كولسيرو. أ ي ر ا معاك أقول لكم اللي ق د ر حتى هو تعبان عم بيجي ا ل ن ا ل ي حتى هو تعبان ل ز م ا ن واللي حتى هو تعبان يقدر يطلع أي كولسيرو. ع ش ا ن كده ا ل ح ا ل الوحيدة في ج و ن ز إذا يكون ا ل س ي ن ا ل ع ا ل ي ه ي ر ع ي ا ل ل معيا، ك ه و ل i v e r f u ي c t i o دينو ب ن ك م ض ع ف حاجة في ا ل i n v e s t i g a t i o و ح حاجة هي ا ل ل ي و ا ل l i v ا ل ت ب ي ب فربك ل م ل l i ا ل ز ي ع ن ه هو ا ه م حاجة. ح ا ن هيقول لي حتى على أي مش على ا ف ر ي ي ا ل i v e ا ل ز ك ن ا ت ب ه ا عشان هي مش على ا ف ر ي ي ا ن ا كتبها ل ا ن ا ل ا ر ب ع ة اللي يكملوا الخمسة في اللات هي بكل الدخل. حاجة بالب، و ح ا ج ب ا ل ي وحاجة ب ا ل س وحاجة بالتي. بعدين انا واحد ب ف ش ي ن ت ي وبعدين كله م ت ش ف ا ل جماعة، ش ف في 6000 زبف ف و ن ش ن ت وبعدين كله م ي ن كله بيها س ت ا ي ه بلا فيكتور. لا هو ض ي و ف دي مش حاجة ليه بقى اللي هي بلا فيكتور. هنشوف هنعمل بلا فيكتور جايز يبقى فيه م و ر س م و ر ك ا ع ي م ي ا ولا حاجة صح؟ اللي هي دي ا س ر اعتقد لو في م لينشيا، ا ح ا ل ة بعالي ه و ش ي بس أنت اللي هي, هي, هي. هي. هي طبعا شوف أيه؟ اللي هي س و ل و س ي ك ا ل ف ي س طبعاً سرولوسيكالفيس تشو فلوس عمل ماركر عشان ج ا ي ز ي بقى ف ي ي اللي هي س ر ا ي و ي ك ف ي س س ر ا ي و ف ي ك ف ي س لما تشو ط ي ا ل ر ا ب ج و ن ب ت و ي ر ا ل ج و ن ا ن ي ن عندهم ي ه عندهم ج و ن س ع م ك ت ي عندهم ج و ن س وعندهم ي ه يعني عندهم بيليني. سبب ا ل ي ل ي ن ي ا ل ي ت ر ا ب ي ف ك ف ي س م و ك صح ل ن ا ل ب ي ت مش عارف ينزل فما رمطسش في ي ت ا من ت ي فهذا من ك د بيرجع ش ا ن كده عنده جديد شغلة ا ل ج ي ت ة اللي ب س ي ر و ر ا د ي ا ن ا ل م ص ط ع تعبان ل ي ك ب ت ح س ا ن ه تعبان فبيتوانشوا قدرش المصنع تعبان عدلوا ي ت ا من ي د ه ا د ه تسير و ر ا ا ل م ص ط ع نفسه تعبان عدلنا ترى ف كل بساطة ا ن ا دي ا ي ه ا د ي بيتا من ت ي لو ديت ا ي ت ا من ك د و خ ل ي ت الحمض ذ ا ل ق ض ي ا ن ت ما كانش عم بيتي اللي هو ب ت ر ج و ن لكن أول ح ا ة من ك ي وأنت عندك ه ب ا ت تصير و ا ج ن س ك د ه ك د ا المصنع ما يروح المصنع ط ب ع ا ن م تعمل حاجة إذا الصعوبات ك ت ر يكونك ي ي د م ي من ك ي ل ا و العين ت ح س ن يبقى هو أو بشرب الجوز لو ما ت ح س ن ش ي يبقى المصنع ض ا ي ا ل ل ي ه و ه ب ا ت تصير و ا ج ن ز س يبقى ا و ل حاجة خمسة جنز. وبعد كده خمسة ن ر ج ي خمسة ن ر ج ي زي يضبط أي حاجة بس ا ل ك م ا ه وخمسة خبر أول حاجة عايز تعمل هي ا و ل حاجة إ ك ر ي صح ثاني حاجة ع م ل ب ر ي ا حس ا ن ا ن ا أ ت ب ض ل ق ك باريان دي مع 20. بس و شو إنه خ م س ة بس فباريان. ت ع م ل م ث ل ا باريام سواد وشوف ا ن إتجاه درس هذا لا. تعمل باريام ميل عشان ط ب ع ا لو عملت باريام ميل ه ت ج ه في ل د و ل ن ا جدولنا معين. بعدين ت ن ا ي ا ل ن ك ر ي ا ا ه لو في أي مشكلة في البنكرياس ه ت ب د جدولنا م ل ه ا في تبقى وايد ي يعني هذا ما عم له ك د ه في ط ب ع ا في يوم ا ح ن هتبقى عم له ك ا ب ع ن ب ا ل د ا ر ي ا م ي ن ا ل د ا ر ي ا م ي ن ممكن برضو بعد كده تعمل ا ل ت ر ا س ا و ن د ا ل ت ر ا س ا و ن د ب ح ي ج د ا ممكن تعمل برضو عن باقي سيتي وبهيك تعمل سيتي ط ب ا ً أ ر ا س ا و ن د يعني أوه ممكن اه خ ذ حالات اللي بتقوم ا م ش ي بس هو مو م ا الجينرال ل ا ن ي سيتي بيطلب البنكرياس وايش البنكرياس ما ب ي ت ن ش ا و في ا ل ت ر ا س ا و ن د بعد كده ا ذ ا طببت كان خش اللي ا ن ا ح ض ر ت ه برضو ش ن ب و كان ي ب و خمسة خش ب ع د ك د ه على ا ل آ ل ا و ا ل ا س ت غ ا ل ا ت ا ل س ت ر و م ا ن ت ر هي دي ح ا ج ع م ل ا ه ا د و و كان ع م ل ن ا سيتي بس ي ن ترى ب ي د ي لما أنا أنا ما شلي بخمسة بستة خمسة. لا تفكر في ذ ا ا ل م و ال خش رح أذكر ع ل ا ت والشغلات. علاج والشغلات أنا ناقلا م ممكن ت ب ى أول حاجة. ب ر ض و ا ل ا ج نعم ا في خمس حاجات أول حاجة س م ع ت ة ا عن ح ا ج ة ا م ه ا دي آر سي دي ر سي دي مع المرض ا د ي د ه م ر ض ا ل س م ع ت ث ا ط ع ن حاجة ا م ه ا ن دي آر سي دي ن د و س ك و ب ي ك ريتروبليد كولانجيو بانتيراتوبرا. نصلت تعالوا ل ص نعم. نعم. ي ه ر سي دي. إذا كنت ر ح ن د ق ي إيه ا ر سي دي، ن ب و س ك و ب ر ي ت ر و ج ل ي د كولانجيو بانتيراتوبرا. أظن من اسمه واضح. ا ن ا بخش المنظر ب ا ل أ ن د و س ك و ب وبعدين بوصل ب ا ل أ ن د و س ك و ب لحد ما و ص ل في ن للبيليا ا ض ظ ف أو البيض ا ل ظ أو البنتيراتي الظف. وبعد كده عم ل ا ي ش فيه. ت ش و ف بقى ه ل ا ل م س ا ل مزورة ولا محد و ر م ا ه ا فند ا ل ب ن ت ي ر ا ت ا ل والبيض الظف. مستوى فيها هنا وكمين تريد تشوف كل الأقفال بس هل في حتى مزودة هل في ح س و ا ت هنا ولا فيش ه ن ا ح س و ا ت ده ك الاسماء ه E R C B طب سمعت واحد ثاني اسمعه B P G بتكون ضارين في صلب الكربون B P ولا E R C B ولا B P G طب B P G اللي هي ه جرب ك و ت ي ن ت ر ا ن س جافيك ك و ل ن ج ي و ب ر ا هذول دي واضحة بقى ا ن ا ما بدخل ش ا ل ا ن د و س ك و ب ل ا ا ن ا بدخل ب ا ي ه در كتنيش. ط ر ن س ي ر ي ط ا ت ك ب هو الليبر. ب ع ف ي ن الليبر ب ع د ي ما ت ص ا ي ر وبيكوني نقدر تفاير في ب ا ل د ي ك هل ليكمان؟ ا ن ا ب د خ ل فيها ب ا إ ب ر ة وهو ن ا م على دهون. و خ ل بالإبرة. وتشوف ص ح ي النبضة برضو. تشوف هل في شكل مزودة أو مش مزودة. هل في باير زيادة يطلع معك ولا ما يطلع ش ي وهكذا غير ا س م لي. d t ن ت س نص دراعه ر ا جاله بسيط. واحد d c اثنين DTC. ه ا ا ح ج م اللي ي و ه ل ج م يقول لي م ث ل ا طب ث ل ا ث ب ا ي ر ا ل ي ب ر ب ا في سبعة عمل ب ذ ا رقم ثلاثة نبرس رقم ا ر ب ع ة ي س م ع ة عمل ا ب ر س كوب ت ي سبعة ع م م ث ل ا ل ا ب ر و س و م ي ا ي ا ل ف ر ي ن ا ب ر س كوب و ا ا ب ر و س و م ي ا ب ر س كوب كمان من ب ط ا ل ب ط ل ا ب ر و س و م ي يعني فتحة لو أ خ د ب ر ك بتعمل عملية بخلت ا ل ب د ي ف فتحة لما بنضر صغير ب ن س م ل ا ب ر س كوب أ و ت و م ي يعني فيه فتحة يبقى ع ن د ه ا خمس حاجات هي أصلي و بي بي سي ونمبر سكوت و ن ب ر سومي وكمان و ن ب ر بايوشي دور كده ث ة خمس حاجات ب ق ا تاني ا ل ا د س ت ي ج ي ش ن كانوا ل ا خمسات خمسة خمسة ايماجين وخمسة ي وخمسة ل ا ث ا س ت تريتمن ح س ا ن مكتوب ع ن د ك تريتمن ت ل ا ث خ ي ط ا وش مع كل الكلام ده و ب ت د ي تريتمن توجون بس كم واحد بس تريتمن توجز أ و ن ا مش عارف ل ف و د كده م س ست و ر ا ل ن ش لازم يعني ن ا نفسا لما جيت ع ر معك ن ه و من ي ك ل ه م ل ه ب ي ض و ر واحد بس على وهو ي ترتيب ت و س معايا على ب السؤال اللي ما ي ن ي د ي ف ن ش صار معنا جاي س ا ل ي وحدش يقولي أنا عم بحس ق و ي جدا داخل وخارج. وصار جاي س ا د ي مية كم ي د كود أو دبلنش أو ج م و ز ي أو ف ر ي ك ر ا ن تجومس. ليه ا ن ا أحب السؤال ده؟ ل ا ن السؤال ده و م ث ا ل جاي جدا على إن ا ل ب ط ن ة صغر السؤال ما ت خ ط ت ش يعني تعاتب ح د ذكر س ؤ ا ي ا ح ن ا راجل يلعب و ب س كره صغر السؤال. بصر معن ا ل ب ص شوفت كلمة ح ف ك ر ا ل ن ض ة عم إن يشكون ل ع ب ل السؤال إسرائيلي، بس حلفاءه دي في ا ل م ح ا د ث ف ن نذكر ا ل ج ن و ي س ق و ت عود، خ و ص ا ً اللي ن ة ما داش ج و ج ن د ج ا ب ن ي كارن س ج ن س إيه ا ل ي كارن تجنس دي، ج ب ن ي السؤال سؤال في البطن ما فرش م ع ي ا ل خ ر و ج ن د ل كارن تجنس، و ع ت ق د كل أنواع ا ل ن ز ممكن تعمل كارن معيا، بس أ س ر حاجة تعمل كارن تجنس و هي رقم واحد، طبعاً هموريت ج و ن ز ما ل هنورت ا ر ن هي م و ن ش رقم ا ط ب ع ا م ر ا ت ل ج ن ستونز. معايير مش ص ع ي ة رقم ث ل ا ة هما ع ب و ل و بين كل هيدات الصين و ا ل ج ن د فما تيجي تعيان عنده ا ي ه لبس روس ولبس روس بيدخل ما بيدخلش. هيبقى صور عمر عنده جندي و س ع د تزداد ص و ر ا ن وسعت ب ت خ ف شوية وسعت برضو تبقى ل ي ق ا ر م إذا التلف أنواعه ي ب ق ا ا ي ه ل ل ي مريت ترم. م ث لازم تداوم ك ل ا ن لما يجيلك ترم في ج ن د لازم تقولي د ر انديوس جند. ي برد ا ن د ي و ز جند. في أدوية يعني ما ترى ل س م ن ر ا ت جند. أ ظ ن ي ي ه ا الأذواق اللي ت ع م ل ي مورسوس يكتبوا ك د ه C blocks. ه ن ق و ل ه في البراد. وعلى فكرة ه ن ا خ ذ البراد ه و لكن ا ل أ د و ا ق اللي س ت ع م ل في م و ر س ل عشان ما ت ن س ا ش ث ل ا ث أ و ي ق منين ج د ا و من صمغ م ع ي ا مش معايا. هنبغله في البراد نارحيل S و M و R. هي ا ل ص ه و ا ل م س ا ي د و ة وممكن كمان اللي س ا م ي ن ممكن برضو بيقلل فيه عصيرك بالروق. ذكرناهم ولا؟ قبل ده بس يروح. ط ب ع ا انا ح ن ا يوم في ا ل ر س ا ل ا ن ي يبقى ا ل و ن و ا ل ل و ن نوعين دهب إذا D H D -E I D D T هالسين ب ر ش ي ت ا م و ن I N H صح ط ب ايه الحاجات اللي تعمل ب ت ر ق الجونز ا ل ا د و ي ة اللي ت ن م ب ر ق ت الجونز ع ظ و ا ي ل س ج ا د ة أول ش ي لأنها بكل بساطة إيه B C D E و ا ب ل و ن ي لو عرفت ط ل ع ده واحدين يعني حدش بس كتاب ورود واحد و B و C و D و E ا ظ ن ا ك د ه م فيش عشان كذا في التحنت لو بكرد ك ل ا ما د ي ش كذا ما يبعد ا ي ه تبغى أصح أو ش خ ص كانوا م ع م ل و ك د ه في ا ل ت ح ن وحط ذكاء من ه و ي ه م أي حاجة تطلع صح؟ الله م د و ا ج د ا ي ه ا ي ه اللي هي إيه؟ عمرك ما تجيب على فترة و ا ل د عمره ما يصير على ب ل ن ا أ و ل ك إ ر ا ي طب البيت البيت م ف و ل ص ل ا حتى ا ل ب ي ا ع ي ه ا ل ب ي ي ن ه ا ر ع م ا ن ه ا ر ل ك ع ا ن اللي هو معايا ب س تيدي و سي نورو روماجين اللي هو نيروليف اللي ب ش ا ر ة في ب س ك ي ب ا ل ي ن ي ا و ا ل ن ا ي ة و ا ل ح ج ا د ي نورو روماجين هذا دبوم عرفت طويجي ب ي بين لا د ي د دبوم يعني م ا تشتغل ده واحد جيد ف ق ل جيد غريب ت ش ك ا ل ش الحلال بساتين جيد لا ا ل ج ي هو أول هذا القمر جيد بعرفه ر س م ه ترسمه ا ج ا ك ل ن موضوع الجمبر مطاجن حس ا ل ه و ع في ل ا عنده بس كتاب ك د ه ح ال ح ت ي ا ت و ا ن ا ل د ر و م ا ت ب ي ج ب ر و ا و ح د ر ا ك ا ل ا ج ق و ل اليوم ن ب ا ل ي ج ي ل ج جمبر س ا ء ح مولج م ا ر ف ت ح بال ااا آ آ جن عيوس بس ب بس ب بس بس ب ب ط ب ع ا لو ت ل ي ده ودش ط ب ع ا ليه لأن ده مهون في ا ل أ ا وأنا أ ق و ب صعب كده أنا ما ا حدش الناس اللي هم يعني ما حدش نحف يجيب ا ل أ ص ف ا ل أكثر من ب ط ن ف ل ع ك س أنا م س ع ي د ج د ا لما تيجي تقولي في البطة ما خلقت لك هذا. ف ا ل ص د ا ل صغير ط ب ع ا م ع ي د ج د ا يعني, لو أتقيني... لو أتقيني يعني هو تعيني. غير لما تيجي تقولي ج ت ن ت ك ي البني. فلأني عادي يعني إ ا هي ج ت ن ي ي س البني. هو ط ا ي د ر ن ي ج ي ن ا أول جلسة من أول سنة. أنا متعيد أول ي يقولي جتني ف ي البطة مش أ ص ا م أو يعني أنا ببقي كم ساعة وأقوله يعني لا لا لا لا لا إيه أتره. ممكن ه و ق ف في كذا ناس أ ق ا ل ل ي هو ف ي ن ب ر صندروم جينبر س ن د ر و م لا ه ا ل ي س أي نوع جينبر س ن د ر و م في س ن د ر و م ك ا ن ا س م ه ك ر ي ه م ا م ج ا ر س ن د ر و م ما تعرفون كذا المشكلة في جينبر ك ا ل أ ر ا ض ا ج ك ث ي ر م المشاكل تتكلم م بعض ل المشاكل تكون جوية. ط ب ع ا ط ع ن ال s y n d r o m م ه ج و د ي ن جنس و ر و ث ر s y و ع ل ى ف ك ر ة كل واحد ينتج s y n d r ر ب م ا نرا ي ل م و ض ة الثلاثة أو مع بعض لأنهم م ه م ن إذا م ا ن ل ا أي ت ب ف ط ب ع ا لو واحد ب ت ا ل فطبعاً ها ه ما يشارك ف الحساب. و إ ذ ن واحد ب ت ع ل صار لي هناك ش خ ي ن جنس نادي و ر و ث ر ا ل ف ق ق ب ي ن ه م هم. الفرق بينهم ا ن م ي نوع. في والثاني ما هوش l في ح ا ش و و ا إ ا عندنا في الثلاث s ا ت مهمين. م كريبرا نجار، دوبين جونسون روبرتسن. ا ل ج ب ش ش ط ب عليهم كل مشكلة في ا ل أ ا ل كريبرا نجار مشكلة في تكون جوجيشه. دوبين جونسون روبرتسن مشكلة في كنيكسيشه. مين اللي بيعيش ومين ا ي ش دول؟ م ا ش كلامك ص ل ا خرقي ما؟ بس م ا خدش أنا ل ي ه م ش غ و م ن ا ب ق و ل ط ا ل ث ل ا ث دول مين اللي بيعيش في م ط ا ل ج ب اللي بيعيش في م و ب ي ن جونسون اللي بيعيش ا م ع ش د و ي كنا ر ج ا ح ي ن ع ي ن ا ت ف و ن الطازة. t y p و type two. مش د خ ل ل أ ن مسايدي يقولك إذا ت غ س العين بعد ما يموت يعني مش م ه م عصبي م و ت t يموت. هو ف ي ط برضو. بس يعني لو ع ش أو م ممكن ت ب ر ا ن س بمسوي عيش. معايا تذكر أيضا كنا نجرب ا ي م و ت غالبا جلبت و ب ي ن ج ن يعيش غالبا. ذكر ا ل ه من ه ا ا ج ا ن ب